117. لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 118. لو يجدون ملجأا أو مغارات أو متخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات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 سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راضبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَحْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هَٰذَا